حياكم الله وإياكم بارك الله وإياكم هل الصوت واضح الآن؟ طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى اليوم الدين حياكم الله وإياكم مبارك فيكم تقدمت قليلا على الوقت قرابة أربع دقائق لكن لأننا سنختصر في هذا الدرس على خمسين وعشرين دقيقة يعني نضطر للذهاب فنبدأ بعمل الله سبحانه وتعالى التسجيل بدأ بارك الله فيكم التسجيل طيب الحمد لله قال ال الماتن رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه قال الشيخ محمد بن حسين رحمه الله تعالى أول من سنى الختان إبراهيم عليه السلام وهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان إبراهيم أول من اختتن وجعلنا ربي عليه الصلاة والسلام اختتنا القلوم. قيل إنها الآلة المعروفة الشبيهة بالفأس، وقيل إنها أرض مدينة اختتنا بها صلى عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة وبالنسبة للأنثى قطع لحمة فائدة فوق محل الإلاج قال الفقهاء رحمهم الله إنها تشبه عرف الديك وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب يعني وفاقا للشافعية يا إخواننا الشافعية والحنابلة مذهبهما أن الختان واجب على الذكور وعلى الإنان وقيل هو واجب على الذكر دون الأنسى واختاره الموفق رحمه الله الموفق من في المغني مال إلى التفريق في الحكم بين ختان الذكر وختان الأمر وقيل سنة في حق الذكور والإناث وقيل سنة في حق الذكور والإناث وقد أطال ابن القيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد أطال ابن القيم ورحمه الله في تحفة الموجود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا وكأنه والله أعلم لم يترجع عنده شيء في هذه المسألة وأقرب الأكوال أنه واجب في حق الرجال ثم في حق النساء ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلبة فإن البولة إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع عليكم السلام ورحمة الله وصار سببا في الاحتراق والالتهاب وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الزلدة خرج البول وتنجس بذلك وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من همتها، أي شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب إذالة الأبار ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختم فإن لم يوجد فإنه يختم نفسه إذا كان يحسن وإبراهيم عليه السلام ختم نفسه هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وعلى كل حال اختلف العلماء في حكم الختان فمنهم من أوجب الختان على الذكر والأنسة كما هو مذهب الشاتعية والحنابل في المعتمد المذهبين نعم و هناك من العلماء من فرق بين الذكر والأنثى وهذا اختيار الشيخ ابن الثيمين أنه واجب على الذكور سنة في حق الإنث ومن العلماء من يرى أنه سنة في حق الجميع ومن أراج أن يرجع إلى الكلام في هذه المسألة فإن تحفة المولود تحفة المولود لابن القيم رحمه الله تعالى تكلم فيها كلاما طويلا عن القولين والستجلال كل من المذهبين في هذه المسألة. والذي أيضا ننتقل إلى الكلام عليه الآن ما نسمعه كثيرا من الحملة الشعواء على ختان الإناث. لا شك أن الختان ختان الإناث له صور غير غير مشروعه. ومن هذه الصور ما يسمى بالختان الفرعوني. وعندنا نحن المسلمين الختان المشروع للأنثى أن يؤخذ شيء قليل يسير من قلفة البظر شيء يسميه الأطباء قلفة البظر يؤخذ من هذا الجزء شيء يعني من هذا الشيء جزء يسير قالوا تشبه عرف الدين واضح ولا يبالغ في ذلك وغير هذه الصورة تكون صورة غير مشروعة لكن هل من علماء المسلمين المتقدمين من قال إن هذا الختام الذي ذكرنا وصفه الآن إنه محرم هل تعرفون أحدا من علماء الإسلام المتقدمين قال بأن هذا الختان الذي ذكرنا وصفه الآن أنه محرم بل الخلاف هل هو مستحب أم واجب من إعلام أوجبه ومن الغريب اليوم أن نأتي نسمع من الناس من يقول أنه محرم هذا الختان المشروع نعم الختان الآخر محرم بل غلم وعدوان و لا شك أن في ذلك حكم شرعي ومقاصطة أو دية كما هو معروف عند الفقهاء في هذا البقى. طيب أقول لا شك أن الحاكم إذا رأى أن الناس في الغالب لا يحسنون هذا أو كثر الخطأ فيه أنه قد يمنع من مؤمر يعني مباح، رؤية وراء إباحته، قد يحدث هذا. لكن الكلام عن الحكم الشرعي التكليفي من حيث الأصل، هل هذا الحكم الشرعي التكليفي من حيث الأصل ممنوع؟ نقول لا ليس ممنوع. نعم. صحيح. قال واشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه. من خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف او الضرر من خاف على نفسه الهلاك أو الضرر بسبب هذا الفعل فلا يجب عليه حتى عند القائلين بالوجوب ولو في حق الذكور إذا خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب عليه الختام حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن من أسلم كبيرا من أسلم كبيرا أنه لا يكون واجبا عليه لخوف الضرط في الختام في حال الكبر على كل حال قال ويجوز للخاكم أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين وذلك للحاجة والدليل على وجوبه في حق الرجال قول صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها الختام هنا قول والسلام خمس من الفطرة الأصل أن ذلك يشمل الرجال والنساء إلا ما ظهر أنه خاص بالرجال دون النساء يعني مثلا الاستحداث الاستحداث أخذ الشعر الذي فوق القبول بحديدة ونحوه هل هذا أخذ الشعر؟ نقول إنه من الفطرة في حق الرجال والنساء ولا في حق الرجال فقط؟ هل هو في حق الرجال فقط ولا في حق الجنسين؟ الاشتحدات؟ نعم في حق الرجال والنساء وكذلك القول في الختان وكذلك القول في الختان إلا ما ثبت أنه خاص بالرجال يعني مثلا عفاؤه لحية في رواية العشر من الصطر كان بعض الحديث يعلو هذا واضح أنه مختص به الرجال نعم قال اثنين أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن عن يختتم النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن بعض من أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتم وهذا الحديث في الحقيقة ضعيف هذا الحديث ضعيف وإن كان ظاهره يدل على الوجوب لأنه جاء بصيغة الأمر اختتن لكنه حديث لا يثبت والله أعلم لكن ذكر الشيخ عمر الحفيان الحاشية قال وروى البخاري في الأدب المفرد بإخناع سحيث عن الزهرية قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا قال ابن كثير هذا مرسل حسن مرسل حسن نعم يقول الشيخ من الأدل أيضا على وجوب الختان على الرجال أن الختم بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك للختام فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون وإذا كان ميذة فهو واجب هذا قد يعني المعد ردوا أن يحصل انقطاع مفاجئ خلقوا معرفة طيب الحمد لله كانت آخر ما جمعتم؟ ما آخر ما سمعتم وأما بالنسبة للمرأة يقول الشيخ ابن الزيمين فأقوى الأقوال أنه سنة ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة في حق الرجال مكأ في حق النساء قال لكنه بيف ولو صح لكان فاصلاً قال أيضا أنه قطع جزء من البدن وقطع جزء من البدن حرام والحرام ولا يشتبه إلا بواجب فدل على وجوبه وأيضا أن ولي اليتيم يعتدي على بدن اليتيم وعلى ماله فلولا أنه واجب لم يجد أن يعتدي على مال اليتيم وعلى بدنه هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الفتان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء بيّن أنه ضعيف وهذا عند الإمام أحمد وعند البيهقي وضعفه جماعات من الحفاظ قال قوله ويكره القذاء الشيخ ابن عثيمين رجح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق أو مستحب في حق النساء هناك عمومات تدل تفيد هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الوسر إذا مس الختان الختان ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ختان المرأة وكان معهودا معروفا بينه وقال الفطرة الخمس وذكر منها الختان وقلنا الأصل في خصال الفطرة أنها تعمر الذكور والإناث إلا ما ثبت أنه مختص به الرجال كما بينا في أول الدرس نعم فالقول بأن ختان المرأة محرم على الصفة الشرعية التي بيناها قلنا أن الذي يؤخذ هو شيء من قلفة البشر لا, لا يبالغ في الأخذ شيء يسميه الأطداء كلفة البظر في أعلى البضر يؤخذ منه الفقهاء يقولون أنه يشبع عرفة الديك يؤخذ منه شيء قليل دون مبالغة يعني يؤخذ من المغطى من أعلى شيء يسير قال ويكره القذع قال الشيخ القذر حلق بعض الرأس وترك بعضه هل صوت نسمعه بالغرفة؟ الأر ال الشاشة متوقفة. طيب القذر حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو أنواع هذا أنواع ذكرها ابن القيم الشيخ هنا ذكر بعضها أن يحلق من الجانب الأيمن وما الأيسر ومن, ومن الناصي من الفقه أن يحلق من وسطه وترك الجانبين أو يحلق الجانبين ويترك الوسط أو يحلق الناصية وهذه انتشرت كثيرا بين شباب المسلمين للأسف قال والقذع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حرق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه, احلقوه كله أو اتركوه كله قال إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم لأن التشبه بالكفار محرم وهذا الغالب الآن للأسف بين شباب المسلمين أنهم يقلدون بعض ما تسمى بالقصات التي هي أصلا من, من عادات الكفار ومن طرائقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه هذه قوم فهو منهم. وعلى هذا إذا رأينا شخصا قزع رأسه فإنه نعمره بحلق رأسه كله. ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. قوله هو من سنن الوضوء السنن جمع سنة. والسنة تطلق ويراد بها الطريقة. وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثال الواجب قول أنس من السنة إذا تزوج ال إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا أقام عند البكر سبعا هذا واجب ولا مستحب هذا واجب ولا مستحب إذا تزوج بكرا على زوجته السيد لا هذا واجب هذا واجب الشيخ يقول مثال الواجب طوله أنا أسكلا لكن أمس رضي الله عزه قال من السنة قال من السنة إذن عبر بالسنة عما هو واجب نعم. قال والمثال المستحب حديث ابن زبيري رضي الله عنه صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة وهذا الحديث عند داود وحسنه النووي رحمه الله وضع اليد على اليد واجب ولا مستحب وضع اليد على اليد في الصلاة واجب ولا مستحب؟ نعم إحسان ثم مستحب. إذا كلمة السنة إذا جاءت في النصوص الشرعية قد يراجع بها الواجب أيضاً. قد يراجع بها الواجب. لهذا تجدون بعض الأفعال التي سئل عنها بعض الصحابة مثل ما سئل ابن عباس ما بعى ما بال المسافر يتم إذا صلى خلف المتم وخلف المقيم فقال تلك السنة تلك السنة لا يمكن أن نقول أن قوله تلك السنة يفيد إفادة مؤكدة الاطلاع المتأخر أن السنة بمعنى المستحب لهذا نقول أن الألفاظ الشرعية من الخطأ أن تحمل على الاستلاحات الحادثة ها؟ من الخطأ حمدها لا هذا ليس تناقض مبارك الله فيكم يقول الأخ خليوا للتناقض مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعد فرضا هذا السؤال هل تجدون أحدا من العلماء يقول أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يعد فرضا لا إذن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ينبغي أن يؤخذ من باب الجملة من حيث الجملة وإن كان هذا الأمر أبعاظه قد تكون واجبات وأبعاظ منه قد تكون مستحبة واضح بعض هذه الصفات الداخلية في استجابة لهذا الأمر هي من قبيل الواجبات المتعينات وبعضها يكون من قبيل إيش المستحبات كذلك قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لا يقال إن كل منسك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعد أعدوا واجبا قال وأما عند الفقهاء والأصوليين فهي ما سوى الواجب أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام وسيأتي كنت أتكلم عن مسألة حمل النصوص الشرعية الفاظ الشرعية على والله العادي أخي بعد الدرس لكن الآن سننهي الدرس لأني أنا عندي أمر لا بد أن أذهب لكن أقول باختصار بارك الله فيكم من الأخطاء الشائعة حمل الألفاظ الشرعية على المصطلحات المتأخرة الحادث نعم فقول ابن عباس تلك السنة لا يمكن يأتي أحد ويقول ويقول أن حكم الإتمام خلف المتن سنة نقول من أين أخذت هذا يقول من اللفظ تلك السنة نقول كيف تحاكم الفاظا النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلحات الأصولين هذا غلط كما قلنا في دروس الذات قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة ما فيش كبارك الله غسل الجمعة واجب على كل محتلم قلنا أن لفظة واجب عند جماهير العلماء لا تعني الوجوب الاصطلاحي الواجب الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله وقلنا أن الراجح عند جمهور العلماء وهو الراجع إن شاء الله أن غسل الجمعة سنة متأكدة ولا يقال لمن قال أن غسل الجمعة سنة كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب وتقول أنت سنة نقول هذا كلام لا يمكن أن يقال ولا يقبل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أكل مال اليتيم وغيرها من الكبائر القتل وغيرها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ومع ذلك إذا قلنا إن أكل مال اليتيم حرام يحد يحتاج علينا يقول الله يقول مكروه وأنت تقول حرام هذا كلام من لا من لا يفقه الشريع طيب قال حكمها حكمها أنه اجاب فاعلها السن المستحبات عند الاصوليين والفقهاء او السنن عند الاصوليين والفقهاء انه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها سنقف عند هذا سنن في هذا ال الحد وأعتذر لكم جدا عن هذا التوقف لكن إن شاء الله يعني كلنا بسم الله جل وعلا تعويض في الدرس القادم. طيب ان كان هناك أسئلة تفضلوا إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الأناء وإذا أدخل فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنسخ بيميني. ما ما به الحديث يا أختنا الكريمة. وياكم بارك الله فيكم. ما بره الحديث حديث هذا أحدى كأي قتادة عفون يخول أخ الفاضل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبض على يديه في الصلاة؟ لا لا نعلم هذا عن النبي صلى الله عليه السلام بل السنة ثابتة قولاً وفعلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمنه على يسراف الصلاة ولعل الأخ الكريم يسأل عمام يروى عن مالك رحمه الله مالك بن أنس الأصبعي كمام دار الهجرة في عدم القبض وقد تكلم علماء المالكية على هذا وكتبوا فيه كتابات، وإمام مالك ذكر أنه عنده ثلاث روايات في المسألة والذي ينبغي أن يكون حاكم في هذه المسأل صلى الله عليه وسلم ولعل مالك عذره في تلك الرواية بعضهم ذكر أن مالكا رحمه الله تعالى ضلب ضربا شديدا فما أمكنه أن يضع يمنى على إسراء وروى بعض الروات عنه أنه لم يكن يضع يمنى على إسراء فانتشرت هذه الرواية وبعضهم يقول غير هذا فعلى كل حال السنة حاكمة في هذا الباب نقول الأخ أقصد أنك قلت أن قبض على اليدين في السفرة مستحب. هنا صار عندي إشكالية. إي ما هي الإشكالية؟ ما هي الإشكالية؟ الكريم. أي من قال يا كريم الكريم أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يكون واجبا مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل لا يمكن أن يقال إنها دليل على الوجوب لا يمكن أن يقال إنها دليل على الوجوب هل كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعل يكون واجبا لا يمكن أن يبقى له هذا و لو لم يفعل غيره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يتوب هل تعرفون أحدا من المسلمين يقول بوجود الوضوء قبل الناوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول وضوئه يغسل يديه في أول الوضوء هل تعرفون أحدا من المسلمين يوجب غسل اليدين في كل وضوء أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي هل تعلمون أحداً طيب ما عرف إشكال اسأل يا خصاصة هل تعلمون أحداً من المسلمين أوجب قراءة السورة بعد الفاتحة خلف صلى النبي عليه الصلاة والسلام فات السورة دون أن يق قرأ الفاتحة دون أن يقرأ السورة هل ثبت عندكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين صلى صلاة ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ ولا نعرف أن أحدا من أهل العلم يقولها. لهذا, لهذا ينبغي النظر في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مباشرة ويقول هذا دليل على الوجود لا بد أن ينظر إلى القرائن. لا بد أن ينظر نعم الأصل في الأمر الوجود، لكن هذا الأصل لا بد أن ينظر معه إلى القرائن. ومن القرائن التي يجب ألا تغفل الإجماع. الإجماع. فعل فعله النبوي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس واجبا لا يمكن أن متأخر قول هذا الفعل واجب. الكلام غير مقبول إذا ثبت ذلك الاجمع إذا لم يقبض الرجل على يديه في بالصلاة هل عليه اسم أو تخلى عن السنة نقول إن هذا الذي ترك والعليم على الإسراء من, من غير عذر أنه فوت السنة فاتته فضيلة السنة الفعلية لكن لا نقول إن عليه إثم في ذلك بارك الله فيكم أنا أقول من غير عذر أنا أقول من ترك هذا من غير عذر فوت السنة أما من تركه لعذر ما عليه شيء بل إذا كان مواضبا على هذه السنة قبل العذر سيحصل أجرها هو يضع يديه هكذا بعذر ويحصل أجر مثلك أنت الذي تضع يدنا على اليسر مدام عنده عذر واضح؟ بارك الله فيكم أسئلة أخرى أحمدكم وإياكم بارك الله فيكم أسئلة أخرى كذلك في مسائل وإياك كالحبيب تقول أيضا في مسائل الحج هناك أفعال فعلها النبي, النبي صلى الله عليه وسلم كم حج مرة مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم عجيب مرة واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك العلماء مجمعون على أنها مستحبة ليست واجبة ليست واجبة فهل يمكن أن يأتي إنسان ويقول أن هذا الفعل لا بد أن نقول أنه واجب وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من المناسك يعد واجبا هل هذا الكلام يمكن قبوله؟ هل يمكن أن تقبله مثل هذا؟ هل يمكن قبول مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل لا يمكن أن يقبل لماذا؟ لأن حصل الإجماع على أن هذا الفعل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ليس واجباً. بارك الله فيك. تجزاك الله خيراً، نراكم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك. لا الليله الليلا أنت استغفروا كاتوري. بعد إن شاء الله درسنا في. وإياكم بارك الله فيكم درسنا غدا إن شاء الله تعالى إن شرح العمدة سيكون في غرفة الشيخ الراعي، ودرسة الثلاثاء إن شاء الله في شرح الذات سيكون هنا بإله الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك الله ومحمدك مش هدود لا إله إلا أنتم استغفروك وأتفقوا إليكم السلام عليكم.